الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآلِه وصحبه أما بعد فهذه قراءة في كتاب العمد في الفقه الإمام وفق الدين من قدام المقدس رحمه الله تعالى وذلك نقلها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولسائر السامعين وفي الدرس الثالث والسبعين قال المؤلف ورحمه الله تعالى على كلامه في على أركان الحج والعمر قال رحمه الله وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزددفة إلى نصف الليل والسعي والمبيت بميناء والرمي والحلق وتواف الوداع نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الإمام ابن خدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه وواجباته يعني الحج الإحرام من الميقات الإحرام من الميقات هذا غير الإحرام فالإحرام نفسه هذا حكمه أنه ها ركن أما الإحرام من الميقات فهذا واجب وهذا ليس تكرارا من المصنف رحمه الله وإنما هذا من الدقة في التصنيف فالإحرام من الميقات لو جاءك سؤال مثلا في الامتحان ما حكم الإحرام من الميقات لو قلت ركن هذا خطأ الصواب أن تقول أنه واجب أما لو قلت لك ما حكم الإحرام تقول هذا ركن نعم ولذلك لو أحرم من بعد الميقات وتجاوز الميقات هو لابس المخيط فإنه يلزمه دم لأنه فاته واجب ولذلك التفريق عند الحنابلة وغيرهم بين الركن والواجب أن في الحج أن الركن لا بد أن يأتي به الحج أو المعتمر أما الواجب فإنه إذا فات يلزمه دم دم جبران يذبح لفقراء مكة ولا يأكل منه الحج بخلاف دم الهدي فمن السنة أن يأكل منه الحج إن كان عليه هدي نعم قال والوقوف بعرفة إلى الليل أما الوقوف بعرفة نفسه فحكمه أنه ها الوقوف بعرفة حكمه قل يا إبراهيم إبراهيم التنسي قل الوقوف بعرفة حكمه ها أحسنت طيب قل يا قل يا عبد الله ها ركن الوقوف بعرفة ركن أما الوقوف بعرفة إلى الليل فحكمه أنه واجب إذا الوقوف بعرفة نفسه ركن أما الوقوف بعرفة إلى الليل فإنه واجب ولذلك لو وقف بعرفة ولكنه خرج قبل الليل صح حجه ولا لا صح حجه أما إذا لم يقف بعرفة مطلقا لا ليل ولا نهارا فقد فاته الحج إذا لم يقبل بعرفة إلى أن طلع فجر يوم النحر اليوم العاشر من الحجة قد فاته الحج وعليه أن يحج من قابل إذا كان حجا واجبا يعني حج الإسلام أو النذر وأما الحج المستحب ففي خلاف بين العلماء هل يلزمه قضاءه أم لا كما سئتي نعم إذا قوله الوقب بعرفة إلى الليل هذا القيد مهم أما لو قلنا حكم الوقوف بعرف فقط فحكمه يا إبراهيم ها؟ علمت ولا لا إبراهيم أنت يا إبراهيم ما يا إبراهيم. ما يا ودلاء الوقوف بعرف حكمه إيه ها؟ ها؟ أحسنت ركن أما الوقوف إلى الليل يا محمد أمين واجب الوقوف إلى الليل واجب أما الوقوف بعرفة نفسه بدون أن تزيد إلى الليل فحكم أنه ركن وكما مر بنا أن التفريق بين الركن والواجب بأن الركن إذا فات لا بد أن يأتي به الحج أما الواجب فيجبره دم إلا ركن واحد إذا فات فسد الحج وهو الوقوف بعرفة لأنه مترتب على زمن وعي ولذلك لو مر الحج كما مر بنا لو ممر الحج من عرفة بالليل يعني فقط مشى بعرض عرفة أو طولها فقد تم له نسك كما في حديث عروه ابن مضر صديق الله عنه الذي جاء من اليمن قال ما تركت سهلا ولا وعرا ولا جبل إلا سركته حتى أتيك فبيله له النبي عليه السلام أنه من وقف بعرفة ساعة من أو نهار فقد قضى تفثه وتم له نسكه نعم إذن الحاج يجب عليه أن يقف بعرفة إلى أن تغرب الشمس ولا يصلي بعرفة سبحان الله يعني تدريب على الطاعة والامتثال لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وأيضا في مزدلفة يقف يدعو الله عز وجل بعد صلاة الفجر وهو واقف أو هو جالس إلى قبل طلوع الشمس ويخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس وبعرفة لا يخرج إلا بعد غروب الشمس. فالحج فعلا مدرسة على التدريب على الامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله حصاه ترمي بها حصاه إذا تركتها عليك دم ولا ترمي إلا في وقت معين إذا بدأ وقت الزوال يعني دخل وقت صلاة الظهر هذا تدريب على النظام والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوام الرسول السلام قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم لتأخذ عني مناسككم وعند غير مسلم وإسناده صحيح خذوا عني مناسككم وانتبه لأن بعض الكتب كثيرا ما رواة خذوا عني ليست عند مسلم أما لتأخذوا عني مناسككم فهذه رواة مسلم رحمه الله نعم قال رحمه الله تعالى والمبيت بن إلى نصف الليل الصواب أن يقال إلى غروب القمر والصواب أن يجب الزلفة تنازع فيه هل هو ركن أم واجب أم سنة والمختار الذي يفت به علماؤنا مشيخنا أنه واجب أنه واجب وليس ركنا ولا سنة لماذا واجب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لمن كان عنده عذر أن أن ينصرف أن ينصرف ولا ولا يكمل الليل في المزدلفة وهذا الاستئذان يكون في تركي واجب الاستئذان يكون في تركي واجب ولذلك قال الشيخون رفقوا الله فإذا تركه من غير عذر فعليه دم أما من كان مريضا ونقل للمستشفى مثلا فهو معذور وليس عليه دم وكذلك من يرافقه يسقط عنه من المزدلفة من الدنيا أصلا مرض مثلا واحتاج إلى أخيه أن يرافقه في المستشفى في ليلة مزدرفة ولم يبيت في مزدرفة فالحمد لله ليس عليه شيء لا هو ولا من يرافقه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للسقاه وأذن للعباس أن, أن لا يبيت في مزدرفة وكذلك من كان مريضا أو معه نساء فلا يلزم أن يبقوا إلى إلى صلاة الفجر في مزدرفة وإنما يذهب بعد غروب القمر وبعض علماء كابن قدامة هنا يقول إلى, إلى نصف الليل والأظهر والله أعلم أنه إلى غروب القمر لأن هذا الذي جاء به الأثر كما أخرج الشيخان عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع ليلة جمع يعني مزدرفة عند المزدرفة فقامت تصلي فصلت ساعة يعني جزء من الليل ثم قالت يا بني هل غاب القمر هل غاب القمر ولم تقل هل دخل نصف الليل هل غاب القمر قلت لا فصل الساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فرتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غسلنا قالت يا ب... قد غلسنا عفوا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعان يعني النشوة أن يخرجنا بعد غروب القمر لأن غروب القمر ربما يكون الساعة الثانية ليلا أو الواحدة والنصف في بعض الأوقات لو قلت نصف الليل الساعة الثانية عشر مثلا وأحيانا في بعض أخر يكون النصف الليل إلى الحادية عشر والنصف أحيانا في بعض الأيام يكون نصف الليل الحادي عشر ونصف وبين وبين الساعة الثانية وقت طويل يعني أكثر أكثر من ساعتين ساعتين ونصف تقريبا فالمعتمد هو غروب القمر إذا ذهب القمر ينفر ينفر المريض وينفر من كان معه نسوة وأما الباقون يبقوا السنة أن يبقوا إلى أن يطلع الفجر فيصلوا الفجر ويبكروا جدا بصلاة الفجر في أول وقتها حتى قال المسعود رضي الله عنه مع النهشيم أن بسم صلا في غير وقتها والمقصود في غير وقتها ليس المراد قبل دخول الوقت لأن الصلاة الوقت باطلة لأن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة ولكن قبل وقتها يعني المعتاد يعني أنه بكر بها جدا حتى يتمكن من يتمكن من الدعاء وينفر من مزدرفة قبل طلوع الشمس ليخالب بذلك المشركين وهذا دل على أن الإمام يجوز له أن يقدم الصلاة وليس للمأموم أن يعترض ونأريد من الإخوة الإمامة أن يحيي هذه السنة إذا جاء الإمام خرص يقول أقيم الصلاة والمؤذن لا يجادل يقيم الصلاة, الصلاة الإمام هو المسؤول عن إقاع الصلاة والمؤذن مسؤول عن وقت وقت الأذان وقت الأذان فلو أن هناك حاجة للتبكير بالصلاة هناك مثلا يعني لا قدر الله حصل يعني شيء مثلا حريق أو شيء واحتاج لتأخير الصلاة شيئا ما حصل حريق والناس يطفئون جماعة المسجد فتأخر الناس إلى نصف ساعة أو ساعة إلا ربع بلاذن الرقامة لا بس لا بس الناس لا ينزعجون ولا يرفعوا أصواتهم في المسجد إذا كان الإمام مثلا شغل بشيء مهم لا بس لا بس يتأخر الصلاة أو جاء لأمر مهم يقدم الصلاة كما فعل نصاً في مزدلفة لا مانع لا مانع ولذلك هذه هذه الأشياء التي يكتبونها بين الظهر كذا والعصر كذا يعني منعنا من إيجادها في مسجدنا لأن هذا ليس من السنة لكن لو فعلت إذا حصلت تنازل أو كذا لا بس لكن أفضل من هذا أن الناس يتصالحون على ما جاء به السنة وهو إذا جاء الإمام كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا لأن لصلاتهم وينتبع أن بعض الإخوة ربما يخرج من الصلاة قبل إقامة الصلاة لا إنما قاموا لمن ليس في صلاة يعني ألمح بعض الإخوة يعني إذا دخل الإمام خرجوا من الصلاة لا الذي في صحيح مسلم بغير الله عنه، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة تنتظر حتى يقيم المؤذن وتخرج من صلاتك أما إذا دخل الإمام الذي يقوم الجالسون الذين لا يصلون فينتبه لهذا نعم هذا الله تعالى قراءة والسعي نعم والسعي يعني بين الصفا والمروة وقد سبق الكلام عليه وأنه واجب والمميد بمنها يعني في أيام الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل والثالث عشر للمتأخر هذا واجب من واجبات الحج قال والرمي يعني رمي الجمار إبا المبيت واجب والرمي واجب آخر المبيت بمنا واجب ورمي الجمار واجب آخر نعم نعم نعم هذا قول أن السعي ركن وقيل واجب نعم السعي ذكرنا في ترسل سابق أنه ركن وهذا على قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنبلية وابن قدام رحمه الله من, من الحنابلة الذين يختارون بأن السعي واجب وليس ركنان والأظهر والله على قول الجمهور وذلك نازع في أركان الحج هل هم ركنان لية الدخول في النسك أو الإحرام والطواء أو الأقوبة عرفة أم, هم أم هي أربعة أركان فالجمهور ومنهم الإمام أحمد رحمه الله على أنه ركن وابن قدام الحنابلة يرى أنه واجب يعني المصنف زي قال هنا ذكره في الواجبات ابن قدامة يرى أنه واجب وليس ركن رحمه الله نعم طيب نقف هنا إن شاء الله بس لنسلة كثيرة <تصفيق>